والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفر لنا ربنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلال الذين آمنوا ربنا إنك رفيع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 لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر